وناديناه من جالب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل 117. وكان صادق الوعد وكان رسولا نبيا 118. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا 119. واذكر في الكتاب إدريس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 اتى ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذريات ابراهيم واثر ومن من هدينا وجت إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فقلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من وان تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ما